بسم الله الرحمن الرحيم أ ت ى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 وبالنجم هم يهتدون أ ف م ن يخلق كمن لا يخلق أ ف ل ا تذكرون وان تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها إ ن الله لوفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احيان الهكم إ ل ه واحد فالذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة قلوبهم منكره وهم مستكبرون لاجرم ان الله يعلم ما يسرون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 فلا س ا ع م ا ي ز ر و ن قد مكر ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م ف ا ت ا ل ل ه ب ن ي ه م من ا ل ق واتاهم ع عليهم د فخر من السقف العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يخزيهم ويقول أ ي ن شركاء موسوعه ا ل ذ ي ن ا و ل س ي ل ل ع ل م إن ا ل خ ز ي ا ل ي و م و ا ل س و ء ت ت و فالقوا ه م ا م ظالمي أنفسهم ل ل ا ئ ك ة أ ف السلم ما كنا نعمل من سوء بلى بما الله عليم إن كنا فانكم ت ع م و ن فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا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 ف ه م ا ل م ل ا ئ ك ة طيبين يقولون س ل ا م يقولون س ل ا م عليكم ذي خلوا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون هل يوم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 ما حرمنا من دونه من شيء كذلك فعلى الذين من قبلهم فهل على الرسل إ ل ا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت علي ه الضلاله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 ي ت ل ف وليعلم ن فيه و الذين كفروا أ ن ه م كانوا كاذبين إ ن م ا قولنا لشيء اذا اردناه أ ن نقول له كن فيكون والذين ي اسماء ن الله آ خ ر أكبر ة و ا ن و ا ي ع ل ح و ن الذين صبروا ل ع ى ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلك إ ل ا رجالا نوحي إ ل ي ه م فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 ويفعلون اسماء الله ل الحسنى تتخذوا إ ه هو إله ي ن اثنين إنما ا و د فإيايا وله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وله الدين واصبا افوير الله تتقون وما بكم من ن ع م ة فمن الله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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أ ي م س ك ه على هون أ م ي د س ه في التراب أ ل ا ساء ما يحكمون للذين لا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 موسوعه م النابلسي لهم للعلوم أن أ ن ه مفرطون ت الاسلاميه ل لقد ه ن إلى م م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 إ ن في ذلك لايات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا وجعل جلود لكم من جلود لفضيله ن ع ا الدكتور يوم ظ محمد راتب ف ه ا و أ النابلسي وأشعارها أثاثاً ومتاعا أثاثا ن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 キュウリカの言葉を読んでいるだけです。 اسم ا ه ا ك ا ف ر و ن واكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أ م ة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم يضرون واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركائنا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 اسماء الله ق ر ب ى و الحسنى ف ش ا و ل ك يعظكم لعلكم ك ر ر والبغي و ت ذ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلا من بعد ق و ة أ ن ك ا ث ا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أ ن تكون أ م ة هي أ ر ب ا ب أ م ة إ ن م ا يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم ا ا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 تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السور و ت ذ و ق ا ل س و ء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتهوا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيين فلنحيينه حياه ط ي ب ة ولنجزينهم اجرهم ب أ ح س ن ما كانوا يعملون فإذا اسماء ت ع ن بالله ن ل ش ي الله ن ا ر ج ي م إنه ي س ل س ل ط ا ن ع ل ى ا ل ح ي ن آمنوا و ع ل ى ربهم يتوكلون قال الذين يتولونه والذين َ هم ُ به مشركون واذا بدلنا آ ي ه مكان ايه والله ََُّ أ َ ع ْ ل َ م ُ بما َِ ينزل َُُِّ قالوا َُ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ ن ت َ مُفْتَر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 إ ن م ا ي ف ت ر الكذب الذين لا يؤمنون بها مطمئن بالإيمان ولكن من شوح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب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 كل نفس تجادل نفس عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا وضرب ت عملت و وهم يؤلمون و ف نفس ى كل لا ما الله مثلا ق ر ي ة كانت آ م ن ة مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان ف ك ف ر ت ب أ ن ع و م الله ف أ ذ ا ق ه ا الله لباس الجوع والفر ب موسوعه ا ا ك ن ا ي و ل ن ا ب ل س ي ل ل ع ب و ه م ا ل ا س ل ا م و ه 「なんでこんな م と言うのかな?」 م ل ا ل خ ي ر وماء الا لغير الله به فمن قر وغير باه ولا عاد ف إ ن الله و ف و ر رحيم ولا تكون ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على يفترون يفلحون متاع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 ثم اهو حينا إ ل ي ك نتبع مله ابراهيم حنيفا, حنيفا وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذي نختلف ا و ا فيه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 اسماء ل الله و ا ذ ي م م ح س ن و ن